ل ا ن ه لانهن لانهن لانهن ل ا ن لانهن ا ن ل ا ن ه ل ا ن ه ا ن لانهن لانهن لانهن لانهن ل ا ن ل ا ل ن لانهن ا ن ه ن ا ه ن ا لانهن لانهن ل ا ن ه ل ا ن ل ف أ ب ن أكثر ا ل ن ا س إ ل ا ك ف ن لانهن ا ل و ا ل ن ن ؤ م ن ل ك حتى تفجر ل ن ا م ن ا ل أ ر ض نحن نحن ن أ و تكون لك ج ن ة من نخيل وعنب فتفجر الانهار, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أ و تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او ت أ ت ي بالله والملائكه أ و ي ك و ن لك بيت م ن زخرف أ ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي حتى ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا ن ق ر أ ه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى إ ل ا أ ن قالوا الا ان قالوا أ ب ع ث الله بشرا رسولا قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا, لنزلنا عليهم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 ومن يضلل فلن تجد, أولياء فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما, عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم وجوههم القيامة على وجوههم موسوعه ا ل ن ا ه م س ي ر ا م أ و ا ه م جهنم ك ل م ا خبت ز د ن ا ه م س ي ر ا ذلك ج ز ه كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاه أئنا, ائنا لمبعوثون خلقا جديدا خ ل قادر ل أولم س م ا ا و ت على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا وجعل لهم اجلا لا مثل له موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه